ويدونا ان اطفئ نور الله بافواهي ويا طام يريدون أن يطفعون الله بأفواههم ويأبى الله وَالَّذِي أَوْصَى وَعَلَّمَهُ الْكِتَابَ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ يُرْجُو عَلَى الدِّينِ نُورِ وَدِينِ الْحَقِّ الَّذِينَ آمَنُوا مِّنَ ஜீனசிய كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويخدون عن سبيل الله